আলহামদুলিল্লা রাহাদ إن إلهي سبحانه وتعالى صفات نقصية ونفتية كاريبيء وكأن ذهي سيدة موتك إيا جهلك إيا نسياك إيا عجسيك إيا عامك إي إيا كذلك الصممك كذلك وحكاليء إلهي سبحانه وتعالى إذ كأن ذهي وحي مخالفين كذلك إلهي سبحانه وتعالى نفتيسا وحاو كند ذهي جميع الكفر وحاو أي قصفينيان وحونا نقدق اليساري وحي أي رسوشه قصفيسي ربي قوض طيب كل حجرنا إن إلهي سبحانه وتعالى صفات نقصية ونفتيسة كالريابي ترسي أننا وحاو كسابساني هاي صفات نقصية إلهي سبحانه وتعالى ونفتي سكان نزهي إنه قد حجرني قال ابن عسيمي رحمه الله تعالى وحو يري ونزه نفسه عما يصفونه به من النقائس إلهي نفتي سوحو كنزهي وحي أي قسفين كفرد أو النقائسة فقال سبحانه وحور سبحان ربيك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فقال تعالى إله وحور ما اتخذ الله من ولد إله ولد مسميسن ولكماله وما كان معه من إله إله من عيسن معهن إله إذن لا ذهب كل اله بما خلق hadi ilahi ilah aktis ahan laha kala wa haw ilahu wal biduna laha inu radado bima khalaqa wishu abortay wala ala ba'dhum ala ba'd barbabrak kala yunakhuq badan laha subhanallahi amma yasifun وحا يقصفين أيام والنقائسة أيضا إلهي سبحانه وتعالى نفيسا وحا أكرى بيئن ولم ليهي وحا كذلك ونفيسا أدي ديئن إلهك لا وحلق بنيه وحا كليلا إلهي سبحانه وتعالى إن نوت المام إن إلهي كده ريهي وحا مخالف الرسل أي إلهي قصفين قال ابن عثيم رحمه الله تعالى وحو يريد وإذا كانت الصفة كمالاً في حال ونقصاً في حال هذه أي صفة النقص وقت تهيب وقتنا أي كمال تهيب لم تكن جائزة معها أن تبنان في حق الله عز وجل إله حقيصاً كما بنانانيس ولا ممتنعة لو ندي دي ماي على سبيل الاضلاق إن لو اطلاقو لو تلمامنا اله لو دي دي مايو بلا تثبت له اله لو صبي مايو اثباتا مطلقا صفه اله لو غدي دي ولا تنفى عنه النفيا مطلقا ديد مع عبدنا لو دي دي مايو بل لا بده وحن لغ من تفصيل ان لا كلو صار فاي جوس وحي بنانان في الحال التي تكون كمالا وحا الهي صفل لوغه ديق وقتي كمال كا ورامايسو وات تم تني وعا لو ديدي وا لاغا خيبي التي تكون نقصا حاله النفس تلمامايسو وذلك تاسنا كل مكر والكيد والخداع ونحوها و مرك كلمات kalimaadka lamid ah فهذه الصفات صفات كونيه تكون وحين نقنسا كمالا كمالي يشرف ويאהاني اذا كانت مركه ايتهاي في مقابلة من يعاملونا عيدا مركه لا تعامليسو عيدي كهور يمنيس الفاعل بمثلها عيدي مركه ارمهن كدعتي عيدي اضل مرين يسباب كيغه مرخ انه كجير ما كمال بينو نكونس لان حينيد تدل وحين على أن فاعلها قادر يهكي كريا على مقابلة عدوه إنا على قيسة كهرتقم بمثل فعله فعل قيسة أوكاله او أشد أمك كأذل وتكون نقصا بيهانسا في هذا هذه الحال حال كان قير كأنه وحين نطنس نقص كان إله اللوص بماي ولهذا سيد العجل قير لم يذكرها الله تعالى إله مشيق من صفاته صفات كيسا كمودر على سبيل الإطلاق كمودر وإنما ذكرها وحا أشيغي بمقابلة من يعاملونه أن إصاب أبا المريني هو قلتها عاملين أن ورسوله بمثل هاين كأبا المريني كقوله تعالى ويمكرون خيئان عيلا إمانيا من مكربي مليغيا ويمكر الله إلهين وكأبا المريني والله خير الماكرين وققوله تعالى إنهم يكيدون وحي ملاغيا كيدا شرب ملاغيا وأكيدوا كأباء المرنية كيدا عملكوها وقوله تعالى والذين كفروا بآياتنا قوى آيات كيكا كالجعلوبي سنستدرجهم ونسي الله عن دين الناب الهي من حيث لا يعلمون من أين كفلن إنهم بأن كتبننا وأملي لهم كبعدنا ونسي وأن دافي إن كيدي مطيم بو الهي لي قبشة إذا إيا أبا المرين تيد أدب وأذكتهاي وكقوله تعالى إن المنافقين يخافعون الله المنافقين تُو إلهي وهو خاطعهم إلهي نسقى كأبا المرين وكقوله تعالى قالوا وحيدا إنما معكم إنما نحن مستهزئون أنه عياريال بانهي الله يستهزئ بهم إلهي سقعيا كأبا المرين آيات كنوعنا وقت بمقابلة ذو إلهي باكأما المرين لغفة سرعيا أي الله سبي سيدنا وعى مركات المامي ابن جرير الطابد رحمه الله سيدنا ابن كثير رحمه الله تعالى وصورنا قلنا يقول أيام العكلية إلا أن المكر والخداعة والصخرية على وجه لعب وعبث منتفية عن الله عز وجل بالإجماع إن إلهي لغصفه عيار عيار يلدال هي كذلك خيان إي مكري إلهي وكنزهيي وأما على وجه الانتقام والمقابلة بالعد والمجازات فلا ينتنع ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى آيات الفيركي سجيسك كوبارتوس والناغلين يسف حد الله بي قال مؤلف رحمه الله تعالى وحاو يريد ولهذا سيد العجل قد لم يذكر الله إله إناشيغن أنه خاينين يهمن خانوا عطي خاينه فقال تعالى إله وحاو يريد وإن يريد هذه الدونان سيانتك إنك خايمان فقد خان الله من قبل إله بيهراء خايمين فان من كان منهم الهي بقو غان غلي والله عليم حقي فقال وحور فامكن منهم ولم يقل مؤدن ان فسانهم لان الخيانه قدعه خيانه في مقابل في مقام الاتمام الاتمان ماشي امانك اي صفه كور ايماني تستحي وهي صفه ذم مطلقا وصفه عيبا فلاس لاجل يغيروا بنان ان لا اله الا سيفه خاين وبذا سلا قد ايا عرف وحل بعض العوام عوام تبركوا هادلك اورنيان ان الله الهها خايم من يصون منكر فاحش وقول منكر او فاحش او ان ليراه يجب أن نهي عنه ان امته لا ريبه او لو بياميه ان أي واجب قطي قب كستو او مسلمه او مقليه لا هي لا بصي مايو لكن اله سبحانه وتعالى وحق ابال مرين يا عبدي خيانه قد حدث أي الهي ابال مرين عذاب خيانه دي سي اودغنتنا او كو ابال قال المؤلف رحمه الله تعالى وحول القاعده الثانيه قاعده اللباد <سؤال> صفات كقصى ارورتي وها ايتahay باب صفاتي اوسع من باب الاسماء صفات هيا كبدن اسماء هذا هذه القاعدة امركي نودا انه صفات اسماء مسيدان لكن اسماء وصفات بيسيدان ايا وحن اوغانين اني صفات كو كبدن يييل اسماء وصفات كي سا لان وحجر الصفات ان ليس سبحانه وتعالى وحاسم عن لوغهنن اسماء اي الى سبحانه وتعالى لهاي صفا هي صفات وحاسما ان لهن اسماء صفات ابن القيم رحمه الله تعالى سده كتاب في صعابك في الشفاء أي وحوليها ورب يشتق له من أوسافه وأفعاله أسماء إلهي سبحانه وتعالى صفات كيسة إي أفعاشيس أسماء الله غفينة ولا يشتق له من مخلوقاته وكل اسم من أسمائه فهو مشتق من, صفة من صفاته أو فعل قائم به فلو كان يشتق له اسم বেতার খান সাল সফা গম আপাত المسألة التي تجعلها مهمة ومشاوة ومشاوة وقاعدة أيها الأهل أي العلم تقول باب الخبر أوصع من باب الأسماء والصفات إن إلهي لغشيكي أو لغو وخم إيها كبال الله رأي إن إلهي صفة الله سمعه أما إسم الله سمعه باب الخبر أوصع من باب الأسماء والصفات ابن الخيم رحمه الله تعالى ايا وحهو كنتلمميا خطاب كيسعظيم كبدايه الفوائد ايا وحهو ليه هي واجب ان يعلم هنا وحواجب ان لا اغاد هلكن امورا احدها ان ما يدخل في باب الاخبار عنه و شيء قال يا باب ككورنكا تعالى كريه اي اوسع مما يدخل و شيء في باب اسماءه وصفاته كشيء والموجود والقائم بنفسه كلمات كنو عاصة إلهي والاقاق ورمي أو إلهي سيدي شيء وكالالعراني موجود بالالعراني لكن اسمنا الله غدق مايو صفان الله غدق مايو فإنه يخبر به عنه إلهي والاقاق ورمي ولا يدخل قلي مايو في أسمائه الحسنى وصفاته العليا قلي مايو مكا صفاته مكا باب الأسماء وصفات وحا كبال لارا باب, باب الأخبار قال ابن عثيم رحيم الله تعالى وحا ويري باب صفات صفات كي أوصع كبال لارا من باب الصفات من باب الأصماع وذلك تاسنا لأن كل اسم, اسم كستة متضمن وحو ستاة لأمو كوب سنة لصفات كما سبق صدي نغو صهر في القاعدة الثالثة قاعدة من قواعد الأصماء قاعدة دي صدحاب سيد نغو صهر مرتي من الصفات وحصار الصفات كما يتعلق كوح تعلق بأفعال الله تعالى أفعاش إلهي وافعاله لا منتهى لها أفعاش إلهين مبقى ما تبم مال والبيل سبحانه وتعالى حال أن يكس كما أن أقواله فَذِكْرُ <سؤالي> أَقْوَاشِ سُلَّمٍ انْتَهَلَهَا أَيْنَ أُولَئَيْنِ دِمَاشقَ أَيَ أَفْعَاشِ سُنَاسَ سُكَلَتَهَيْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِلَهِي وَحْدَهُ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ آيَدَاس اون إن أخواشيس هي أفعاشيس أيساً دمانين ومن أمثلة ذلك وحتا كمذا أن من صفات الله تعالى إلى صفات إيسا وحا كمذا المجيء با كمذا والإتيان با كمذا والأخذ با كمذا والإمساك با كمذا إلى غير ذلك من الصفات التي لا تحسى تاس لكوبين أدن مع ذلك أسماء وغصمين ماي وأسماء الله إماها مجئ يتيان يا اخذ يا انساق يا بطش اسماء اله ما وصفات اله او صفه المجيب الله لوسبي صفه الاتيان باللوسبي صفه الأخذ صفة باللوسبي صفه صفة باللوسبي صفه البطش بالاله اللوسبيه انتبه اعياد باكو سو اروري كما موسى نكره حم الله تعالى وينو تلما ما دونا هذانا اله الله اورن ما يا اسماء دي سكونا باب الاسماء রাহ সুলহান وقال تعالى إلى وحر هل ينظرون موحي سغيان باجرت إلا أن يأتيهم الله من وإلهي أي ما أدمه ويانه في ظلل مع ظلل من الغمام إن الله سبحانه وتعالى فتكي ما أدمه وإن معك ليس سغيان صفة الإتيام وقال تعالى إلى وحر ويمسك السماء إلهي وحها يا سمد أن تقع على الأرض إن أردوك قد عضو أي إلهي كحجين يا سمد إلا بإذنه صفة الأخذب رب الله صغير قال وحو إلهي يريد صفة الإتيام بنشيده وقال تعالى إلهي وحو فأخذهم الله بالضنوبهم إلهي وحو كقبتي الضنوب طوضة هو صفة الأخذ أخذ. وقال إلهي وحو يريد ويمسك السماع إلهي وحو هيئة سمد أن تقع على الأرض إن الدلخ قد عرض إلا بإذنه وقال الرب وحويره ان ابض ربك قبشد الهي نبي محمد لا شديد وغاك سعيد وقال تعالى الهي وحويره يريد, يريد الله الهي وح دونيا بكم اليسر الهي قدي يد دونيا ولا يريد بكم العسر صفه الاراده الى سبحانه وتعالى باذن لم دونيا دينتي انه عليسد الكليو وقال النبي عليه الصلاه والسلام نبي وحويره ينزل ربنا إلى سماء الدنيا إلهي سماء الدنيا أي صدر عام كل الليلة ومتفق عليه من حديث أبي غريرة وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد القدرة رضي الله تعالى عنه سفة من الظلمة آيات قطب ربنا قري الشيخ الإسلام من طيم رحمه الله أي حديث كان شرحي أهل العلم يقولون خطبه كليهين سيدة ابن خزيم رحمه الله كتاب النزول بوليه آم كذلك غيره من علماء السلف خطبه ربنا بعلقوا قرأوا الله شرحي هذا الحديث فإذا هذا الباب وحن كفى إذيسان إنه سبحانه وتعالى صفات كيسوا إنه آدوا بذيهين وإكب بذيهين أصماريس قال المؤلف رحمه الله تعالى وحولي ইহ ও গেগে من এসে আসুন ইল খা না বাহানো أمواجأي وآتي وآخذ وممسك وبادش لكن أصمال الله قد لماذا كذلك الصفات بأل الله الصفين أو إلهي سبحانه وتعالى صفهم أي الله قد لماذا لكن أصمال الله قد لماذا سأل أجل قيد بمرك أهل العلم وحي ليهم باب الأخبار أوصع من باب الأصمال وصفات قال المؤلف رحمه الله تعالى وحور القاعدة الأثالثة وقاعدة صدحات أو كميدا نفصل كلاباد أو كميدا هام سفات أيها وحوري سفات الله تعالى إلهي سفات كي ستنقسم وحو قيف سيه إلى قسمين اللبقاء ثبوتية سفات, سفات, سفات صغن وسلبية سفات لديده أما من منتفية سفات لديده سبحانه وتعالى فثبوتية سفات كثبوتها ما أثبته الله تعالى ووحو إلهي أصبي لنفسه في كتابه أخصبي أو على لسان رسوله لا أخصبي وكل آدم أنت صفات كمال وصفات كمالا لا نقص فيها ونقص فيكم جرم بوجه من الوجوه وجيدا نقص في كل مدنك ميسو أرور كالحياة والعلم والقدرة والاستواية على العرش والنزول إلى سماء الدنيا والوجه واليدين ونحو ذلك فيجب وحواجب نقني إثباتها لله إن إله إلا غصبه حقيقة لا غصبه على الوجه اللائق إلا غصب به بالدليل الصمع والعقل وحنا تعود إن تصي آيات القرآن كأي قلبه سليم فأما الصمع فمنه وحكم إذا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كو إله يا آمن بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل إلهي وحولي وحضر ميسان إلهي يا رسول فيث يا كتابك كوك سودجي رسولك عليه الصلاه والسلام يا كتبتي سودتي هورتي رميه ومن يذكر بالله فيله كجالوبا وملائكته كجالوبا وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد حقيقي وظل ضلالا بعيدا بويله يري فلييمان بالله الهي اول الروميه يتضمن وحو كوفنيا او كاننيا الايمان ان الروميه بالصفات الهي صفات قياس ولييمان وهي كذلك ان الروميه بالكتاب الذي نزل على على رسوله محمد عليه الصلاه والسلام وليد يتضمن اسم وحو كوفنيا والايمان بالخitab كتاب قول الروميو الذي نزل على رسوله يتضمن وحقوة صنع أرورنا الإيمان إن للروميو بكل ما جاء به وحكس توكي من او ومن صفات الله لا صفاته سكمذا وقون محمد عليه الصلاة والسلام عن شهو يهي محمد رسوله يتضمن وحقوة صنع الإيمان إن للروميو بكل ما أخبر به وحكس توك عن مرسله كيسو الدراء وكو الرمي وهو, وهو الله عز وجل وأما العقل ميام فلأن الله تعالى أخبر بها وحاو كو الرمي عن نفسه نفسه سواله كو الرمي وهو أعلم بها إسدعيانا يقانا من غيره سوالبكي يقانوا نفسه سواله كو الرمي وأستقوا إسدعي دراء برهم برهم قيل حق هذا الأهان وآحسن حديثا شاكنا إساغا يغفعا من غيره كفعا إله إساغا نفتي إسا كوار رمي إذا مركان حذكا لكلام بكدوني ما إنه ما دامو إله إسفادا إسكوصوغي وحو إله إلنفتي إسا أو كتاب إسا كوشه إليه ما إنه نبونا كوغة عبساني نام فواجب واحا واجب نقلي إتيانها إثباتها إن لسوغا له إله إلغة كما أكبر بها سيدو إله إغوار من غير تردد إنه فإن تردد قال لا بشد لغير الله بني في الخبر وركيتم إنما يتأتى وحقك إمانيا حين وقت يكون الخبر أهانيا وركم سأدير أنك كسوف لي ممن يجوس عليه عدعي كبه الجهل أو الكذب أو العيو خصيحة لأنت أنت, أنت و هذا الكعدين كريم إتمركوا هذا النوع كيما دقف جاهلا أما قف كذابة أما قفاً وركيسا عديساً كرينين مرقاً با وركيسا لقال الله اللعباني بحيث ميلو الله يتصحونا فصيحينوا عدينين بما يريد وحيء الدوني وكل هذه العيوب عباً أردن أسلاة أو صدح للجهل في كذبك عيو ممتنعة ويكهر دمته في حق الله وممنوع إله له صفائيه فواجب وحمركا واجب نقضي قبول خبره إلهي وركيسا إن لا أقبله على ما أخبر به وحيه كوى رمين لذا أخبلا وهواجب إلهي ستطده كتاب كيساق الشابتين سده أشابين النهور رمين وإنه أقعد أنه هوواجب نقول وحنرن فيما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام وحيه النبي كوى رمين سده سوى كلامه عن الله تعالى وإلهي كوى رمين فإن النبي عليه الصلاة والسلام أعلم الناس نبي نبيه إصلاع يقاندتك بربه وأستقهم خبرا وراهان إصلاع حنبدا وأفصحهم إرادة ويحيو الدونين إصلاع فسحبدا وأفصحهم بيانا عضينا إصلاع فسحبدا فوجب وحواجب نقضي وبول ما أخبر به ويحيو كورمين إن إنه أخبرنا على ما هو عليه حالك أكس غيه إيسروا عديه إن إنه أقاذنا وواجب hadaalka waxan ka faaideysanayna sifad ka ilaahay ee subooqiga in noqon kala saar saarin oo a inaano uba kala saarin dhaatiye iyo fiicliya wixii ilaahay naftiisa soo osogay in la suugo waa waajib laana ilaahay sala naftiisa ka waram cid walba isaga naftiisa ka yaqaana kadalika nabiga una calay salaatu wasalaam isaga ilaahay ka waramay anigaana ও বে আহানো নকি আসো রে নকি খুশি ফ قال وعرو صفات سلبيه الصفات قول هي سكديد ما نساها الله او وله هي وديد نفسه نتي سو وله هي وديد في كتابه وكتاب كيسو كديد او على لسان رسوله اما عربك النبينا عليه الصلاه والسلام هو كديد وكل ادمانته صفات النقص وصفات نقصه في حقه اله حقي نفسه كتو عبا يكون مقونسا كالموت دماشر والله سبحانه وتعالى مر من يوحييه يو من يوحييه من يوحييه لذا نقصب ايكاين سأله النفتي سواء اديه والنوم كذلك النوم لأله واء اديه والكما لحياته حياته, حياته سواء كاملة والجهل بو نفتي سأديه والنسيان بو أديه والعشي بو أديه والطعب بو أديه والكما لقدرته وعلمه وحياته إلهي سبحانه وتعالى وحا وكسي فيسيهي صفات كالنوع حاسم أي يا ربي سبحانه وتعالى وكسي فيسيهي فيجب وحا واجبا نفيها إن أديدنا عن الله إلهي إن أديدنا وواجب لما سبق وحي النصوهر مري طوام مع إثبات ضدها إن وحي كهرج يدى الله على الوجه الكأكمل وجه كامل كان الله صباح وذلك تاسنا لانما نفاه الله هو اله النفس سو عن نفسي نفسي سو فالمراد به هو وجوده وبيان انتفائه واثب الى سبحانه وتعالى ونفسي سو ديلي ونعدينه لثبوت نواصينا كما لديه صفات وحي كورجيده مصافات كي كورجيده اكامل كاها لا لمجرد النفي ديما اخرى ثم হ্যাথি খাম হ্যাঁ খাম মারো গেতো ও সিফতুল হ্যা اي اتوب انسان لو لاجي رب سبحانه وتعالى اصبي جهلي يا النسيان في عجزي يا تعب كلله سبحانه وتعالى اودي نفسي جهلي يا النسيان في عجزي او كمال خيغ اصبي ولي كمال علمه وكذلك ولي قدرته وعجزي بقدره كهورجيدا تعب كان الى سبحانه وتعالى ولي كمال حياته وقدرته إله سبحانه وتعالى صفات ككمال كأياد عصبي صفات كنقص غانه هو كريدي ديذ ما او قدراته ما لا نديذم قال الشيخ خوري لان النفي ديذ ما او قدراته ليس بكمال شرف ما إله وحا مال او تقدره شرف ما لكن مركات هذا الاله وحن ملك لان الصفه النوعه وكسيف يسني ما في النوعه سكمال الا ان يتضمن ان كوفسده ديد ما يدل لوحنا تصي على الكمال كمال هدي واح كهورجهد ون نفيهو مركا وته او كمالا مركا سنفي ونفي النقن والا هدي كلف نفيهو كمال وذلك صدع الصور وكلم لأن النفي عدم نفي قوات ديد والعدم ليس بشيء شيء ديد ملا ديدين هذا دي دي دي حكم كما سبناني فضلا إسكدأت عن أن يكون إنه النقد كمالا ولأن النفي قد يكون وحل غياب إنه النقد لعدم قابلية المحل له إما كتصالهان إلهي باتفاد نقص له وحهكم لنا اله يماسب لا نصفات كمال وقادر كرويبه ما شيمنك غسال اجلي مد كدي الله صفه وديس صفات كمال او كهور جيده ايا صو قيسه صفه كمال او كهور جيده ايا رب سبحانه وتعالى اصلي اما تتصالا هان خف روحك كتري اديكو دونيا ان اامنته ايا روحك كتري হা রেবাইন হেগা খোয়া হাই ও শরফ তো নাই খুনি <hona> إذا هذا انه داهيا وحما ظلميه هدا تيرادو ليش بالو له محرو ظلمي واي يكون لعجز عن القيام به وهل غيابا انه يتالاءن ظلم او غلده اذا اركن هذا ما نتو دنگراعه سبو كما ظلمي اظون بالظالما سبو لما يمنيو فيكون نقصا واقتجاه دي او واي نقص به كما في قول الشاعر صديق من شاعر او تلكي ويررايا او تلكي دونايا انو دولكا كو دوفتو ان ما لكن عيب تلك كو غبيق مركا سو واخو لا يقدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبه خردل او واخو قَوِيْلُ لا يَغْدِرُون مَبْلَن چِوِيَان فِي ذِمَّتِن بَلَن ايگَلَان مچوِيَان وَلا يَظْلِمُونَ النَّاسَ تَدْكَنَ كَمَا ظُلْمِيَان حَبَّة خَرْدَل حَبَّة حَبَسُود لَكَمَا ظُلْمِيَان حَبَسُود انت لَگت وَأُگْتَاي انت ان لَگْنَم دَتْ خَبُل مُمَّت گِيستان لِيش أنا ضعفي بَدو أولاً ما لنوى الجدار كيس كتاناً وهو بضع النقدان كوكلا وحاويلي وقولها آخر لكن قومي قال كي وإن كانوا هباء هذان ذوي حصب تد شرف وصاحبها ليس مأهان من الشر في شيء وإن هانا قال كي شرفي عدد لكن شرك ولو dul nimahabka loobistee iyo washaar ka habka ma على janidba waxay iska maaliyan nin kali marka yakiko reebum tolkod be aananayaan oo ay rabaanayne fudhiga ka kaan ee waxa marka labadan bay ka faa'ideysanayna sifada naqsi ga er qofka ku sifayneeyso hadii ahanad kamaal kor keenaynin عيب بينما قلتها قال وعر مثال ذلك طاوحوت صالا قوله تعالى وتوكل على الحي وحتل صارة إله النول الذي لا يموت بل إله سيدسك أمانيه إله يحو النفطي سأديره إنه رمانيه يحو النفطي سكسي في الحياة الكاملة وكفر جدا لمشاهده على الحي بو فإذاً موت بعد إلهي أديري صفة الحياة الكاملة أيضاً الله سبحانه وتعالى أصبه فالنفي الموت عنه النفي سو إلهي أدير دماشر فالنفي الموت عنه إلهي أقريد اللي أديره يتضمن وحي كوب سنة كما لحياته إلهي نولوشيس أكاملة فمثال آخر مثال يتصالك للم قول لله تعالى ولا اله الا قول كيس ولا يظلم ربك احدا اله واحدما الظلم يوقف وحكمه نفي الظلم اله سبحانه وتعالى او نفي سب الظلم قد اوديد يتضمن حكم سنه يا كمال عدله لا يعادل ظلم لا اله محدوديد واكمل العداله عدالته هي كامله مثال ثالث فصاله كلو صدحات وقوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في سموات ولا في الارض الهي وحو الناس كسيف وحج جلن يوم اين نثير اي شيء دونهم نقض واي وحويان درجته دونها غاد صناي ادول الهي وحكو عجي جلن او انكرين فالنفي العجس عنه إلهي عجس عنه إلهي عجس أي نفي سؤديدي أو يتضمن وحاو كوابسنا يكمال علمه وقدرته إلهي وحرط أب ودخلق كيس أبوحا أي سمين إياه هكالالاوات أوودي سيكرتان كيسا أو سبحانه وتعالى وقصي فايسان يكمالات وقدم بيساء ولهذا قال سيدان لأجل قيد أي وحاو يريه بعده بعد هذه الايه انه كان عليما قديرا انه كان عليما قديرا اله علم كامل وسقصي وحونه وحب وعجز غلينين قدره كامل انا اي وسقصي سببه عجز سبب كيسه وحو كمنيا ان إما الجهل باسباب الايجاد انه فكر وايو اسبابته ولاو سميهو وإما قصور القدرة عنه إيينو كرد بأنا هينين أصباب تيوي يقانا لكن أوضو فلكمال علم الله تعالى إله علم إيسو كام النقدي وقدرته يقدر لم يكن معهن ليعجسه شيء في السماوات ولا في الأرض كي عجس قلي صمد يجدوك شيء قصوغن وبهذا المثال تصالحني ايان عالمنا وحن كو اوغاناي ان صفات السلبيه ان صفه سلبيه في قد تضمن وحا لاغا ان ان كوبساتم من كمال صفه الالهي اسكو ديدي وحا لاغا يابا صفات كمالا فاذا خلاصه هذه القاعدة ايا وحي اهل العلم قيل هذا نفي او قيسن يسد حقيبو نفيه لا يتضمن نقصا ولا مدحا نفي أن كان سنين نقصنا مكانا أمانا مكانا وعندما كان جدارك اللي قد تسأليه أو كلام أن الجدار لا يظلم لأنه أمانك مجرد جدارك لما أمان لما نعاين صدق لأجل قد ولعدم القابلية و مقابلة الظلم نفيه دخلا ونفيه يتضمن نقصا وانفي كان سنيا عاد واذا لمده غباي جاء دان سو دافني كصدعهد وانفي يتضمن كمالا كنفي صفات الله كنفي صفات عن الله مع ثبوت كمال ذاتها وصفات الى سبحانه وتعالى ويسودي انغه كامل كغه سوينا وصدخدهم تصالب اي مصنف رحمه الله تعالى امشوتل ما نكتفي بهذا القدر إلهنا سبحانك الله ومحمده وشد الله إله إلا أن تستفرق وأتوب إليه